De vraag van de heer De aan de ene الحمد <تصفيق> لله استعين إدنا صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألبنا جيه هدى للمتقين